طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجال أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان أخوال معنى عن معنى الوفاة لا من رضا بالله إن قد فاح المساء النقاء روح تسري والملائكه حولنا فاح المساء للمستمعين للاعلان في هذا البرنامج الامتياز الاعلاني شركه الاعلانات جريدة الجمهورية تليفون رقم 25-78-11-16 او رقم 0-17-77-81-915 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الامين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرة اللهم أجري الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحاما بكم أيها الأحباب طبطم وطابا ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة نسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والفر كل عام وأنتم بخير وعام جديد نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير وعام بر علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين هذه الحلقة الأولى في هذا العام الهجري الجديد نسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله وأن يديم علينا إيمانه وأن يحينا, أو يحينا بالإسلام وللإسلام وعلى الإسلام حلق النهاردة حقيقة هي الحلقة يعني فكرت انها تكون حلقة يعني مفتوحة نستقبل اتصالاتكم لكن قبل هذا الامر يعني اريد ان اتحدث في نقطتين النقطة الاولى وهي كالعادة بدعة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ومش هنبطل كلام في الموضوع ده مش عارف ومش مفروض ان احنا يعني خلاص تعلمنا بقى ونعرف كويس اوي ان مدام هناك رأي بيقول انه لا يحتفل فهناك رأي بيقول يحتفل ومن سوء الادب الشديد ان انت تجد واحد يبعث رسالة للشيخ يقول له هذه بدعة وانت تشارك في بدعة والشيخ فلان بيقول دي بدعة طب الشيخ فلان ده ما هوش أعلم من اللي انت بعتله والشيخ فلان ده ده هو شيخك لكن ما هوش الشيخ الآخر اسمحوا لي خلوني أتكلم على نفسي يعني الشيخ فلان ده ما هوش شيخي وما هوش أعلم مني ويعني قاعدة معروفة يعني نكررها كثيرا لا يحتج بالرجال على الرجال إذا كان هو عالم ففلان ده عالم اللي بيقول بالرأي الآخر و كان هو شيخ ففلان برضه شيخ لكن انت يعني الذي يعني ترى ان الشيخ فلان حجه على فلان يعني هذا جهل يعني والانسان المفروض الذي يبتلى ب ب بالجهل أو يبتلى بمرض من الأمراض مفروض ان هو يعني يستر على نفسه قضيه العام الهجري الجديد لما حد يقولك كل سنة وتطيب هتقوله انت في ستين دهية وأنت عليك لعنة الله فإن هذه بذعة تكون إنسان يعني تستحق أن تؤدب إذا ردت عليه هذا الرد فنرجو أن احنا نفهم هذه القضية يا جماعة نفهم أنه لا يحتج بالرجال على الرجال خاصة الرجال المعاصرين أو المعاصرين الرجال اللي عيشين في زمن واحد ويعني ما فيش فرق زمن بينهم إذا كنت ترى أنه عالم فخلاص غيرك غيرك يرى أن الشيخ الآخر عالم إذا كنت أنت ترى أن هذا أعلم أهل الأرض فالشيخ الآخر أيضا أتباعه أو من يستمعون إليه يرون أنه أعلم أهل الأرض فمن الجهل بما كان ومن عدم العلم أن تحتج بعالم على عالم وأن تحتج برجل على رجل النص واحد هذا عنده دليله الذي فهم فهم من فهم منه أنه بجواز هذا الفعل وهذا عنده دليله الذي فهم منه فهم منه بعدم جواز هذا الفعل أنت ترى هذا الشيخ والرأي معه صواب خلاص اتبعه ولا شأن لك بغيره ولا شأن لك بغيرك ولا شأن لك بشيخ آخر ما دام الأمر يعني هو في مدار فهم النفس أنه نفهم ليس هناك رأي بأولى من رأي والامام أحمد بن حنبل يقول ليس من العلم ان يحمل الرجل او ان يحمل العالم الناس على رايه ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رايه ما هوش من العلم أبدا العالم اللي عاوز الناس تاخد برايه ويجبرهم على هذا الراي وهو ده رايه الوحيد وهو ده الصواب ده ليس بعالم اطلاقا وللاسف الشديد نحن يعني أصبحنا المشايخ لهم اتباع ولهم فرق وأصبحنا زي فرق الكرة يعني هذا فريق الشيخ فلان وهذا فريق الشيخ فلان ويعني كل من يخالف شيخي فيعني حلال دمه علي ده كلام طبعا يعني من السوء بمكان فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر نرجو أن ننتبه لهذا الأمر هناك أراء ومشاركة ما دامت في فهم النص فلا يجوز لمخلوق أن يحتج بفهم على فهم أو برجل على رجل وحقيقة يعني بعض المشايخ يعني تكلموا معي للأسف الشديد من يعني أنهم يريدوا أن يتخذوا إجراء مع هؤلاء الناس في ناس بتبعت رسائل للمشايخ بتشتمهم وبتقول له انت جاهل وانت قلت كذا ازاي الشيخ فلان بيقول كذا وانت تخلفه الله لا لا هذه الرسالة يمكن ان تسجن بها وبعض المشايخ جالوا رسائل من هذه الرسائل واراد ان يسجن فعلا من يعني يرسل له هذه الرسائل يعني ده كلام طبعا يعني في منتهى السوء لا يحمل او لا يحتج برجل على رجل ليس من العلمي أن يحمل العالم الناس على رأيه ثم الذين يتكلمون ويقولون يعني أعلم أهل الأرض وفلان مش عارف هو مش عارف إيه إيه. هذا الكلام من الكذب يعني إذا نزلنا عن الكذب شوية فنقول أنه من التدليس من التدليس ومن الكذب أن تقول أن فلان أعلم أهل الأرض هل أنت تعرف كل اهل الارض علشان تقول ان فلان ده اعلم اهل الارض هل انت تعلم كل العلماء علشان تقول صفوة اعلم اهل الارض الحمد لله محدش قال كده ولا اظن ان حد يقول كده ولا احب ولا ارض ولا اقبل ولا اي شيء من قال بهذا القول فهو يجذب الـ الـ الـ الـ الـ الإمام بن حزن يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب فأنت لا تعلم أهل الأرض قد يكون هناك من خالف هذا الإجماع وأنت لا تعلم فقد يكون هناك عالم أعلم من شيخك وأنت لا تعلم فكيف تدعي أن فلان أعلم أهل الأرض وأن فلان هو أخبر أهل الأرض وأن فلان هو أعبد أهل الأرض وأطقى أهل الأرض لم نعرف هذه الجملة ولا هذه المقولة في في, في, في, في, في سلف هذه الأمة أن يعمم هذا التعميم وللأسف الشديد أنها تخرج من علماء تخرج من طلبة علم يعني انحيازا لشيوخهم ولمشايخهم الشيخ فلان يعني حجة الله على عباده هذه الألفاظ يعني لم تطلق إلا على الشيعة والفرق التي يعني خارجة عن أهل السنة والجماعة نعم في أهل السنة هناك أمير المؤمنين هناك المحدث هناك العالم هناك الفقيه هناك يعني هذه الألقاب وهذه الأسماء موجودة في أهل السنة لكن أعلم أهل الأرض وحجة الله على عباده والقدم الراصخة التي لا تزول إلا لا يزول علمها إلا بزوال الأرض وقيام الساعة سمعت أحد طلبة العلم في قناة من القنوات ليست في قناة الناس الحمد لله يتحدث عن شيخ من شيوخه وهو شيخ معاصر وأعرفه يقول يعني وقال شيخ فلان القدم السابت في الأرض في العلم والتي لا يزول علمها ولا تزول هذه القدم إلا بزوال الأرض وبقيام الساعة الذي سبق القادمون ويعني ساوى السابقون قلت الحمد لله أنه قال يعني ساوى السابقون ما ألش يعني سبق السابقون وهذا الشيخ الذي يتحدث عنه أنا أعرفه جيدا ولا علم عنده إلى هذه الدرجة بل هو طليب علم في نظر كثير من طلبة العلم هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها الإخوة المشاهدين والمستمعين لا ننحاز لرأي وإذا عجبك رأي لشيخ من الشيوخ فخذ بهذا الرأي ولا تسفه الرأي الآخر ولا تحمل الآخرين على أن يأخذوا بالرأي الذي أخذت به ولا تنحاذ لهذا الرأي من أدرك أن هذا الرأي يوم القيامة يمكن أن يكون خطأا لو كان خطأا فأنت تحملت إثم من حملته على الأخذ بهذا الرأي فخليك في نفسك خاصة أنك لست عالماً ولست من طلبة علم نحن كعلماء وكمشايخ وكطلبة علم بعضنا وبعض مع بعض لا ننكر على بعضنا بعض مثل هذه الأمور ومثل هذه المسائل إطلاقا فلا يصح إطلاقا للمشاهدين والمستمعين أن ينكروا على العلماء لا يصح اطلاقا أن ترسل رسالة او يوجه كلام لعالم من العلماء ان الشيخ فلان بيقول كده لازم تقول زيه ولازم تحمل الناس على ما يقوله وهو الصواب وانت هذا كلام لا يصح اطلاقا قضية الاحتفال بالهجرة هل هناك نص بيمنع مثل الاحتفال بالهجرة او بغزوة بدر او بفتح مكة او او او هذه احياء للذكرى العلماء الذين يعني أجاز هذا الكلام وأنا أجيز وأقول بجواز هذا الكلام وبجواز هذه الاحتفال وبجواز إحياء هذه الذكرى ألم يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم أظن في الآية الخامسة وذكرهم بأيام الله ذكرهم بأيام الله ماذا تعني هذه الآية الكريمة أنت فهمت فهم معين وشيخك فهم فهما معين هل أخبرنا النبي؟ بفهم لهذه الآية لم يخبرنا النبي ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما لهذه الآية أنه لا يجوز منها الاحتفال. إطلاقا لم يرد مدام لم يرد عن الرسول ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص مدام هو فهم يبقى أفهمنا مدام في حدود النص علماء فهموا أن وذكرهم بأيام الله أننا نتحدث عن أيام الله أيام الله هنا كل الأيام لله عز وجل وكل الضهر ملك لله عز وجل ولكن أيام الله هنا التي يعني تخبرنا الآية في خطاب الله عز وجل سيدنا موسى وذكرهم بأيام الله أي الأيام المخصوصة التي كان لله عز وجل فيها أحداث مهمة وحقيقية قال يفهم البعض أنه وذكرهم أنه نتكلم عن غزوة بدر نتكلم عن الهجرة نتكلم لكن مش في يوم بدر مين قال مين قال أنه مش في يوم بدر من قال هيقولك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الناس بيوم بدر مين قالك عدم الورود ليس دليلا إطلاقا على التحريم أو على المنع فيك حاجات كتيرة جدا لم يرد بها النص وهي قائمة في الشرع وذكرهم بأيام الله هناك طائفة عظيمة من العلماء المسلمين الثقاء من أهل السنة الذين يرون أن من أسباب ومن وسائل التذكير بأيام الله أنه في مثل هذا اليوم نقول نتكلم عن ال. كلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر يوم الواحد من محرم النبي صلى الله عليه وسلم على صح الأقوال هاجر في شهر ربيع ولكن نحن نحتفل بسنة هجرية بميلاد جديد بسنة جديدة وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يجعل واحد من المحرم هو بداية السنة وتوقيت الهجرة أليس هذا إحياء لهذه الذكرى وتذكير لهذه الذكرى؟ هذا من, من عمر رضي الله عنه وأرضاه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتي إلى المدينة المنورة ويجدهم يصومون يوم عشراء لما تصومون؟ يوم نجى الله فيه موسى من آل فرحان نحن أولى بموسى منكم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام السحاب وإلى الآن نصوم يوم عشرة إحياء لهذه الذكرى واحتفالا وشكرا لله عز وجل بنجات سيد موسى حتى أن بعض العلماء يقولون لو علم يقينا أي موقف وأي فعل من الأعمال العظيمة لأحد من الأنبياء نحن أولى بهؤلاء الأنبياء جميعا مولد السيد المسيح نحن لا نحتفل به لأننا لا نعرف متى ولد السيد المسيح لا نعرف يوم هم النصارى أنفسهم مختلفين في يوم مولد السيد المسيح لكن نحن نشكر الله عز وجل على أنه ولد على أن السيد المسيح ولد ومعث نعم نعم نشكر الله عز وجل ويجوز أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعات على نعمة أنعمها على البشرية قاطبة سيدنا عيسى نحن نحبهم ونجله ونقدره نشكر الله عز وجل وأصوم شكرا لله عز وجل على يوم نجاة سيدنا إبراهيم من نار هامان وجنودي من نار النمرود وجنودي نعم لكن ما جيش أقول إيه أنا هصوم يوم السبت عشان سيدنا إبراهيم نجا في هذا اليوم لا إحنا ما نعرفش سيدنا إبراهيم نجا متى لكن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة نعم أشكر الله عز وجل على هذه النعمة فصيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عشراء الآية الكريمة وذكرهم بأيام الله صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ذلك يوم فيه ولد ليس هذه صورة مصور الاحتفال أقول أيها الأحباب الإشكالية ليست في الاحتفال أو في إحياء الذكرى لا أي مناسبة ولكن الإشكالية في الكيفية في كيفية الإحياء أو في تحديد يوم معين لحدث معين وهذا التحديد غير صحيح زي ما قلنا نحن نحدد تاريخ معين ليوم هجرة النبي لا النبي ما هجرش يوم واحد محرم نحن لا نحتفل بيوم هجرة النبي ولكن نحن نحتفل بنهاية عام هجري وبداية عام هجري جديد بشكل حقيقة يعني هذه الأمور أرجو نحن نبطل كلام فيها يعني ونتأدب مع العلماء ونعرف إزاي نتكلم مع العلماء وإزاي نخاطب العلماء وإلا يصح إطلاقا أن يحتج برجل على رجل ولا بعالم على عالم خاصة إن كانوا أنداد أو كانوا معاصرين وإن كان في نظرك هو أعلم أهل الأرض فغيره في نظر غيرك أعلم أهل الأرض وأقول ان هذه اللفظة لا تصح وهذا اللقب لا يصح وهذه الصفة لا تصح إطلاقا من أحد ولو قالها فهو كاذب وهو يعني من باب التدليس على المسلمين إن لم يكن يعني يعي ونلتمس لمن يقول هذا العزر وأن أتكلم على عوام الناس لا أتكلم على العلماء نقطة أخرى حقيقة أحب أن أتكلم فيها الذي جعلني أتكلم فيها هو حوار سمعته من أحد المشايخ ومن أحد العلماء يتكلم في قناة من القنوات وهي ليست قناة دينية لكنها كانت قناة يعني عامة يتحدث فيها عن عدة المرأة المطلقة وكان بل كانت المزيعة بترى ان العدة للمرأة ظلم من الله عز وجل وحقيقة يعني وجدت ان الشيخ اوشك ان يعني يعوم على عمها ويمشي على مصرها ويقول ان للرجل عدة وان يعني ليس هناك تفريق بين عدة الرجل وعدة المرأة ويعني كان يتكلم باستحياء شديد لا ادري يعني هل كان يخشى ان لا يستضاف مرة اخرى في هذه القناة او في هذه أو في هذا البرنامج ولا كان يخشى ان يعني يتناول او يحجب عنه النعم التي ينالها من وراء هذا الظهور لا أجد مبرر إطلاقا لطالب علم يتكلم في مثل هذا الأمر أو لشيخ يتكلم في هذا الأمر وهو يستحي يعني أن يقول نعم هذا أمر الله عز وجل وإذا فرق الله عز وجل بين الرجل والمرأة فيجب أن نخضع لهذا التفريق نعم هناك فرق وفروق ضخمة جدا بين الرجل وبين المرأة اللي مش عاجبه الإسلام ما, ما, ما, ما, ما قلنا لهش تعالى اللي مش عاجبه دينا اللي يعني يخبط دماغه في الحطة يعني ايه الكلام اللي بيحصل ده وايه الـ الـ الـ الـ الـ الخرافات والخزعبلات وكيف هان العلم على هؤلاء الناس هناك أناس يعني يسترزقون من وراء العلم يريدون الشهرة والسمعة والمنصب والجاه والسلطان بالعلم هناك أناس يأكلون بالعلم هناك أناس يعني أصبحوا مليونيرات من وراء العلم يعني يبيعون علمهم بدراهم بدراهم معدودة هذا موجود وواقع وللأسف الشديد هذا الشيخ أو هذا العالم لما يعني كلمته تاني يوم اتصلت بيه قلت له يا شيخ يعني شاهدته كذا وكذا وكذا فقال يا شيخ يعني هو البرنامج حد بيشوفه هي القناة دي حد بيشوفها يعني ده كلام يعني احنا مش عاود واخذ يسوق مبررات يعني لا تسمن ولا تغني من جوع اطلاقا فاغفت حقيقة لربما احد يكون قد شاهد هذا الشيخ وهذا الرجل ويعني اقتنع بكلامه اقول ان العدة اي اي او ان المرأة والرجل او الذكر والانثى هناك فروق ضخمة بينهم وضعها الله عز وجل وجعلها الله عز وجل اي اي فرقانا بين الذكر والانثى شوية شوية هيقولن هو ليه الست بتحيد والراجل ما بيحيتش ده ظلم للمرأة وده تفريق للمرأة للأنسة والرجل شوية شوية هيقولونه هو ليه الراجل ما يحملش ده المفروض الراجل يحمل زي المرأة ما بتحمل شوية شوية هيقولونه ليه الراجل ما بيردعش يعني حقيقة كلام في منتهى التخلف وفي منتهى الخرافة العدة جعلها الله عز وجل على المرأة وإن كان لرجل عدة كما يقولون في المرض في الرجل الذي يعني تزوج أو المتزوج من أربع نساء وطلق امرأة طلقة الرجعية يعني قالوا أو البعض قال أنه لا يتزوج بالرابعة حتى تنتهي عدة المرأة التي طلقها أقول هذا قول لكن هناك قول الجمهور أن هذا كلام غير صحيح إطلاقا ولا يصح الرجل إذا طلق المرأة الرابعة وتزوج امرأة رابعة هذه المرأة الرابعة التي طلقها وما زالت في عدتها بانت منه بينون إذا كانت صغرى أو إذا كانت كبرى ولكنها بانت منه بزواجه وهذا رأي الجمهور أما المرأة فإن الله عز وجل في كتابه الكريم وسبحان الله كأننا الله عزة وجل يعلم أنه هناك أناس سيتكلمون في هذه المسألة الله عز وجل في القرآن الكريم لم يتكلم عن تفاصيل الصلاة لم يتكلم عن تفاصيل الحج لم يتكلم عن تفاصيل دقيقة في الزكاة الله عز وجل لا يوجد في القرآن الكريم حاجة بتقول لنا أن في خمس صلوات والضهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يلا لهم حاجة بتقول كده القرآن الكريم ما فيش حاجة بتقول ان الفجر تلت ركعات والعصر اربع ركعات والفجر ركعتين والمغرب تلاتة والضهر والعصر والعيش اربعة ما فيش الكلام ده في القرآن لكن في القرآن الكريم ربنا عز وجل فصل تفاصيل العدة للمرأة في احوالها العدة هي مدة زمانية تتربص بها المرأة بنفسها تتربص يعني تنتظر فيها ولها احكام العلماء لما أو الله عز وجل لما تكلم في القرآن أهل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو يبقى المرأة المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قرؤ القر العلماء يبقى هنا بإجماع علماء المسلمين أن المرأة التي تحيد لابد أن تنتظر ثلاث قرؤ الخلاف بين العلماء القروق ده هي المرأة المطلقة المرأة المطلقة هنا قال ايه والمطلقات ويرجع ربنا عز وجل يقول وأولاة الحملي والمتوفى عنها زوجها وإذا طلقتم ما لم تمسوا تفاصيل دقيقة في أمر العدة يعني أخذها إجمالا عشان يبقى فاهمين وده أمر يخص كل زوجة وكل زوج يخص كل أنثى وكل ذكر إيه إيه المرأة أول نوع من أنواع النساء اللي بيتكلم عليهم القرآن المطلقة المرأة التي طلقت لها عدة العدة دي مقدرها أديه ثلاثة قروق ثلاثة قروق ولا تطلق إلا المرأة المتزوجة في مرأة طلقت بدون أن يتم الدخول بها هنا القرآن الكريم يتكلم على المطلقات جميعا يجي ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يبقى هنا في مطلقه مسه ومطلقه لم تمس إذا طلقتم النساء اذا يا ايها الذين امنوا اذا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فإن فليس لهم عدة ليس عليها هذه المرأة عدة فما لكم عليهن من عدة المرأة المكتوب كتابها والتي لم تمس يعني ما تمش الدخول بيها دي ملهاش عدة طب المرأة المطلقة والتي تمت بها خلوة شرعية خلوة كاملة الأحناف والحنابلة يقولون بوجوب العدة والشافعية والمالكية يقولون لا использас자� عليها. with allers الشافعية والمالكية يقولون British say المطلقة التي لم يتم الدخول بها سواء كان في خلوة او ما كانش في خلوة لا اعدة عليها الحنابلة والاحناف يقولون انaries say that المطلقة التي لم يتم الدخول بها إذا لم تحدث الخلوة فلا عدة عليها لكن إذا حصلت الخلوة فلها عدة يبقى كده في ثلاث حالات للمرأة المطلقة قبل الدخول التي لم يتم الدخول بها الحالة الأولى أنها طلقت ولم تتم الخلوة الشرعية فالجميع أنه لا عدة لها لم تحدث اي خلوة الخلوة الشرعية يعني تواجدت هي والرجل الذي عقد عليها في مكان يمكن ان يجامعها يمكن ان يحدث الجماع مدام لم تتواجد في هذا المكان الذي يمكن ان يحدث فيه الجماع فدي اسمها امرأة طلقت بغير دخول ده باتفاق انه لا عدة عليها طيب اذا حدثت الخلوة سفرت معاه في اي مكان راحت معاه تشوف الشقة بتاعتهم هي وهو وافلوا الباب جاي زورها في بيت ابوها وهو كاتب كتابه وامها مش موجودة وما فيش حد غير هم في البيت دي اسمها الخلوة الشرعية الاحناف والحنابلة يقولون يجب عليها العدة والشافعية والمالكية يقولون لا عدة عليها الاخوات يفهموا كويس واولياء الامور يفهموا الكلام ده طيب لو هي مكتوب بيها ودخل بيها من غير ما يعلن يجب عليها العدة عند الآئمة الأربعة يبقى دي المرأة المطلقة التي لم يتم الدخول بها أمام الناس لم يعلن أمام الناس أنها قد تم الدخول دي عدتها ثلاثة قروء لكن دي ملهاش عدة إطلاقاً المرأة المكتوب كتابها وطلقت قبل الدخول لا عدة عليها لا عدة طلاق عليها لكن اذا حدثت خلوة شرعية الاحناف والحنابلة يقولون بوجوب العدة ثلاثة قرؤ والشافعية والمالكية يقولون بعدم وجوبها انت حر اختار الرأي اللي انت ترتح له من الرأيين اما اذا حدثت دخول وجماع سيقينا الأربعة يقولون بوجوب العدة طيب المرأة اللي دخلت وتم الدخول وبعد سنتين ثلاثة أربعة طلقت عدتها إيه؟ عدتها ثلاثة قرؤ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو يعني إيه ثلاثة قرؤ؟ ثلاثة قرؤ هناك قولين للعلماء البعض يقول أن القر هو الحيد زي الأحناف والحنابلة الأحناف والحنابلة بيقولوا القر هو الحيض والمالكية والشافيية بيقولوا القر هو الطهر اللفذ واحد طيب هما اختلفوا ليه يعني ليه يختلفوا لاختلاف المعنى لاختلاف معنى كلمة القر القر الأحناف والحنابلة يرون أن القرء هو الحيض طيب إيه دليلهم؟ هنقول والشافعية والمالكية يرون أن القرء هو الطهر طيب تعال أول نشوف دليل الشافعية والمالكية اللي بيقولوا أن القرء هو الطهر عندهم كذا حديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث المستحاضة وحديث كذا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو عفوا ده دليل الأحناف والحنابلة الذين يقولون أن القر هو الحيض حديث فاطمة بنت أبي حبيش وغيرها لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قرؤك فصلي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب قرؤك فصلي أي أن القرؤ هنا هو الحيض ثم أنهم قالوا أيضا أن اللاتي واللاتي يأثن من المحيض عدة هنا ثلاثة أشهر فهنا القر هو المحيض لأن اللي يأثن من المحيض ما بتحت ما بتعتدش بتلاث حيضات ده بتعتد ثلاثة ايه اشهر المالكية والشافعية قالوا لهم لا ده الثلاثة ال ال قرؤ هنا هو الحيض ليه لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها القرء هو الحيض الشافعية يقول وهي اضرى بامور النساء القرء هو الحيد دراء السيدة عائشة اهرته الله عنها وارضها ثم جاء الشافعية والبالكية في حتة في اللغة قالوا ان الله عز وجل قال ثلاثة قرؤ ثلاثة هذا الرقم مؤنس ولابد ان الذي يكون وراءه مذكر كما يقول العرب ثلاثة رجال وثلاث نساء ثلاثة رجال فتأنيس الرقم إذا كان الذي مميز بعده مذكر فقالوا أن ثلاثة هذه تأنيس وأن القرء مذكر طيب الحيض الحيضات ولا الإقراء أنه المذكر وأنه المؤنث قالوا الطهر هو المذكر والحيض هو المؤنث أنت إذا أخذت بالرأي اللي أنت عاوزه أنت حر خذ بالرأي أنه هو ثلاثة قرء يعني ثلاث حيضات أو خذ بالرأي أنه هو ثلاث أطهار زي من تعاوز كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في المدينة المنورة يقول هناك رأي آخر يقول أن القر هو الحيض والطهر الحيض والطهر لتنين سوا ده اسم قر يبقى المرأة تتربص بنفسها ثلاثة قروق يعني ثلاث حيضات وثلاث أطهار حيضة وطهر ثم حيضة وطهر ثم حيضة وطهر هذه في عدة المرأة التي تحيض طيب والتي يائسنا من المحيض اللي ما بتحيضش أيضا في القرآن الكريم التي يائسنا من المحيض يعني الكبار اللي بطلوا حيض عندها ستين سنة سبعين سنة وبطلت حيض والتي لم يحضن والبنات الصغيرين اللي ما بيحضوش اللتي لم يحضن دول نوعين اما ان هي صغيرة لسه ما وصلتش لسن المحيض او ان هي كبيرة عندها تلاتين سنة وعشرين سنة وامرها محاضط او ما بتحدش في نساء كده والتي يائسنا من المحيض والتي لم يحبن دول الكبيرة في السن اللي كانت بتحير وانقطع الحيض لأي سبب من الاسبال او التي صغيرة لم تحد او الكبيرة التي لا تحد دي عدتها ايه ثلاثة اشهر العدة بتاعتها ثلاث شهور وأولاة الحمل عدتهن أجر أن يضعن حملهن لو واحدة بقى مطلقة وحامل تعمل ايه؟ دي العدة بتاعتها تفضل أعدى في العدة لغاية ما تولد تسع شهور تسع شهور تمن شهور تمن شهور ربنا عز وجل بيفصل لنا التفصيل ده ليه؟ ايه قيمة الموضوع ده عشان ربنا يفصلوا بالشكل ده هل الموضوع ده اهم من الصلاة انها ركعتين وثلاثة واربعة واركوع واسجود مش هقول اهم لكن الله عز وجل يعلم ان هناك من سيأتي ويتبجح في هذا الكلام المرأة التي لم تحيد كل حالات المرأة ربنا عز وجل ذكرها في القرآن قلنا المطلقة التي لم يدخل بها المطلقة التي دخل بها وطحيد المطلقة التي لا طحيد والتي لا طحيد دي قولنا في السن او الكبيرة في السن 20 سنة و30 سنة وما بتحفتش لأي سبب او التي يائسنا من المحيد كان عندها حضل دي عدتهم ثلاث شهور طيب لو ربنا عز وجل لو لم يذكر في القرآن الكريم وأولاة الأحمال الحامل اجالهن ان هم يولدوا لو ما قالش كده كنا هنعمل ايه كنا لو المرأة الحامل ما جادش ما, ما ذكرهاش ابنا هنقعد نحسب ونضرب حيص في بيص ونعمل لكن ربنا عز وجل حللنا المسألة وقلنا ان الحامل اجالها وعدتها ان هي تولد ورجع ربنا عز وجل ذكر لنا حالة اخرى وتانية مهمة جدا والتي يتوفى او المتوفى عنها زوجها المرأة اللي زوجها توفى عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اشمعنا عشر ايام واشمعنا اربع اشهر وهنا حاجة مهمة جدا يا جماعة قضية العدة هل هي لبراءة الرحم وبيان ان مفيش حمل؟ لا العدة ده امر تعبدي لله عز وجل لان احنا في زماننا ده نقدر نقرر المرة دي حامل ولا من غير مش حامل من اول يوم في الوفاة بالعلم الحديث ده ولذلك الاحكام لا تعلل الا من قبل الله او من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش يجي يقول لنا ده العدة علشان براءة الرحم محدش قال كده والنبي ما قالش كده وربنا ما قالش كده ربنا عز وجل في كلامه عن العدة ده امر تعبودي لله عز وجل وإلا هناك وسائل اخرى كتيرة جدا كتيرة جدا تبين الحمل من غير الحمل طب المرأة اللي عندها 70 سنة دي هتعتدي ليه ده امر تعبودي لله عز وجل امر بحث تماما طب اللي عدتها اللي مات عنها زوجها 4 شهور و 10 أيام ليه 4 شهور و 10 أيام اشمعنا دي 4 شهور و 10 أيام التانية 3 شهور و دي 3 قروء و هي تود تضيع الحامل تب المرأة الحامل ديت ما خلاص إحن طيقنا إن هي حامل و خلاص you الولد عنده혀 4 شهور Spiritual لن يختلط ماء الرجل الماء اللي مات أو الرجل اللي طلقها بالماء الجديد بماء الرجل الجديد ده أمر تعبدي لله عز وجل يبقى المرأة المطلقة عدتها ثلاث قروه دي اللي بيطاحيب ودي المدخول بها الغير مدخول بها ملهاش عدة إلا إذا تمت الخلوة الشرعية عند الأحناف وعند الحنابلة لها عدة وعند الملكية والشافعية لا عدة لها المرأة المكتوب عليها والمدخول بها سرا عليها العدة المرأة المطلقة والتي تحيض عدتها ثلاثة قروء الحيض عند الأحناف وعند الحنابلة القرء عند الأحناف وعند الحنابلة هو الحيض والقرء عند الشافعية والمالكية هو الطهر والأدلة بتاعتهم موجودة المرأة الحامل عدتها ان تضع الحمل المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربع شهور وعشر تيام المرأة التي لا تحيب لأي سبب من الأسباب لصغر السن أو لكبر السن أو لطبيعة جسدها فعدتها ثلاثة شهور ربنا عز وجل بيتكلم في القرآن الكريم والكلام ده كله كلام القرآن طب لو وحدة اطلقت وهي بتحيض وعدتها ثلاثة قروء وبعد القرء الاول اذا كان حيض او طهر اكتشفت ان هي حامل هل تكمل العدة بتاعتها تلات قروء ولا تكمل عدة الحامل لا تكمل عدة الحامل طب لو وحدة طلقت طلقة رجعية وعدتها ثلاثة قروء او عدتها تلات شهور وفي الشهر الثاني جزها مات ولكن طلق رجعية او بائنا بينونا صغرى جزها مات تكمل ثلاث شهور عدة المطلقة التي يائست او التي لا تحيد ولا تنتقل الى عدة المتوفى عنها زوجها اربع شهور وعشر ايام باتفاق الجميع تنتقل الى عدة المتوفى عنها زوجها اربع شهور وعشر ايام دي انواع العدة ودي مدد العدة باختصار شديد ما المطلوب من المرأة في العدة المطلوب من المرأة في العدة اول حاجة مطلوبة من المرأة في العدة انها لا تخرج من بيتها لا تخرج ولا تخرج لا تخرج ولا تخرج المرأة إذا طلقناها أو مات زوجها بتعتد لأي سبب من الأسباب فأول شيء أنها لا تخرج من بيتها ولا يخرجها أحد من بيتها ما يجيش جزهة عشان هو طلقها يقوم يطلعها من البيت حتى لو هي ما عندهاش ولاد حتى ما هي عندهاش ولاد لازم تعتد في بيت الزوجية او في البيت الذي طلقت فيه نفترض هي غضبط وراحت بيت ابوها وطلقت في بيت ابوها قال لا انت طالق خالص تعتد في بيت ابوها طلقت في بيته ايا كان نوع الطلقة وايا كان نوع العدة حتى لو هي حامل تفضل الحمل ده في بيتها في بيت الذي طلقت فيه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ده نصف القرآن الكريم أحصو العدة واتقوا الله ربك ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وهنا قال ولا تخرجوهن من بيوتهن مش من بيوتكم بيوتهن هنا لان البيت اللي حصلت فيه العدة المرأة اذا طلقت تبقى مدة العدة بتاعتها في البيت بتاعتها وجاءت يعني الفريعة بنت مالك رضي الله عنها اخت سيدنا ابو سعيد الخدري اخته توفي عنها زوجها قيل يعني توفي في غزوة أحد وقيل توفي في غيرها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن الضار شاسعة وإني أخاف على نفسي فهلا أزنت لي أن أعتد في بيت أخي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرفت ناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اعتدي أربعة أشهر وعشر في داركي التي توفي, توفي عنك فيها زوجك روى هذا الحديث أحمد وابن ماجا والنسائي والترمدئي والحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لها منعها وقال وهي بعد ما ادته ظهرها لا اعتدي في بيتك وعندنا عند ال في صحيحه ان جابر بن عبد الله خلت مات جوزها مات جوزها في روايه اخرى انه طلقت وفي عدتها فأرادت أن تخرج لتجز النخل تقطع النخل تحصد النخل الطمر بتاع النخل فمنعها الناس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لجابر دعها تجز نخلها لعلها تتصدق أو تفعل الخير فهنا العلماء خدوا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للضرورة من عدتها أي نوع من أنواع العدة يجوز أن تخرج للضرورة الضرورة ان هي تكون صاحبة عمل مثلا ولا تستطيع أن هي تاخد أجازة ولا الكلام ده يبقى تخرج لأن ده رزقها وده القوت بتاعها وده أكل عشها وده اللي بتصرف منه على أولادها وعلى نفسها فيجوز لها أن تخرج لكن اشترطوا أن تخرج من بيتها إلى العمل ومن العمل إلى البيت حتى أن بعض المعاصرين قالوا لا تكلم أحد إلا في شأنه العمل فقط وقالوا تخرج لاستكمال الأوراق الضرورية المعاش وهذه الأمور والوراثة وإعلام الوراثة ومثل هذا الكلام وقالوا تخرج للطبيب لنفسها أو تخرج لتطبب ولدها إن لم يكن هناك له خال أو عم يخرج به استنادا إلى حديث خالد سيدنا جابر وأيضا لما استشهد الشهداء في يوم أحد جاءت بعض النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا متجاورات والحديث كانوا جيران فاشتكت إلى رسول الله الوحشة فقلنا يا رسول الله هلا أزنت لنا أن يعني نجتمع في بيت إحادنا ونبات عند بعض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا فتحدثنا فإذا جاء وقت المبيت فعدنا إلى بيوتكنا فبيتنا في بيوتكنا في بيوتكنا وهنا ملمح جميل جدا أنه قد يكون الأمر النفسي صعب جدا على المرأة أنها تقعد في بيتها أربع شهور وعشرة أيام ومحتاج أنها تخفف عن نفسها مش هنقول بقى أنها تروح تخرج تتفسح وتروح مش عارف تزور فلان وتزور فلان لا هؤلاء النساء في ايام النبي زوجات الشهداء كن معظم هن ملهمش اقارب مفيش حد يجي بات معاهم مفيش حد يجي يقعد معاهم لكن الامر النفسي يراعى ويخفف عنها بك زيارة المحارم ويعني ان يأتي محارمها ليزوروها ويجلسوا معها لا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج اطلاقا لان ده امر من الله عز وجل حتى قال العلماء ولا باذن زوجها ان كانت مطلقه ان كانت عده المطلقه الراجعيه او البائنه بينون صغرى لا يجوز لها أن تخرج حتى باذن زوجها لان ده حق ربنا وربنا قال له لا تخرجوهن ده قول لجمهور العلماء لكن بعض العلماء ايضا بيقول يعني تخرج للعمل وتخرج للتمريض ومثل هذه الامور لكن ما تخرجش تروح النادي ما تخرجش تتفسح ده الامر ده يا جماعة باختصار شديد هو امر تعبدي لله عز وجل امر من ربنا ليه بدون اي سبب بدون اي علة المرأة المعتدة لا تتزوج ولا تخطب البعض قال يمكن أن تكون تلميحا يمكن أن يكون ايه تلميح لكن تتم الخطوبة وهي في العدة إطلاقا يتم الزواج وهي في العدة إطلاقا وقلنا انها لا تاخذ لا تتزين ولا يعني تضع الزينه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء اللاتي رااهم النبي صلى الله عليه وسلم يتزينن هنهاهن عن الزينه وان كان بعض العلماء يرى يعني بجواز هذه الزينه في بيتها ان لم يراها الناس حقيقة يعني كانت هذه تطوافه سريعه في أمر عدة المرأة المتوفة عنها زوجها او المرأة المطلقة امر تعبدي لله عز وجل يعني فصله الله عز وجل في كتابه الكريم تفصيلا دقيقا حتى لا يأتي آت ويقول يعني الله عز وجل يفرق بين المرأة والرجل بين الزكر والانسة نعم الله عز وجل يضع فروقا بين الزكر والأنسة هن مفترقات أو مفترقون في أمور كثيرة ومجتمعون في أمور كثيرة فما فرقه الله عز وجل نفرقه وما جمع الله عز وجل عليه الأنسة والذكر نجمعه أما أن نتعجب من إرادة الله عز وجل ونجعلها مادة للاعلام وماده للتكسب والترزق فهذا ما لا يكون اطلاقا نذهب إلى هذا الفاصل وما نعهد معنا فو تسري حولنا صاوا المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ان ناخذ الاتصالات قصصات حقيقة عندي ثلاث قصصات في غاية الأهمية القصاصة الأولى أمير خان يفوز على ديمتري ساليتا من أمير خان ومن ديمتري ساليتا أمير خان ملاكم مسلم بريطاني باكستاني الأصل بطل العالم في وزن الخفيف ومسلم ملتزم ومسلم سني وديمتري ساليتا أمريكي من أصل أوكراني يهودي ويهودي فانديمنتل يعني يهودي أصولي يهودي أرسيزوكسي يهودي أصولي متشدد في الديانة اليهودية لدرجة أنه رفض أن المباراة تتلعب يوم السبت وخرج في الحلبة بتاعة الملاكمة رغم أنه هو أمريكي أوكراني إلا أنه خرج وهو رافع علم إسرائيل ووراه علم إسرائيل وراسم على الروب بتاعه الشمعدان وراسم نجمة داود ولابس الطائية اليهودية ويعني كانت معركة أو كانت بطولة لم تكن بين أمير خان وديمتري ساليتا ولكنها في الإعلام حقيقة كانت بين الإسلام واليهودية ودي كانت يوم السبت 5-12-2009 في مدينة نيوكاسل البريطانية وكانت من أكبر مباريات الملاكمة حضورا وحتى ان الاعلام البريطاني والاعلام الغربي والاعلام الامريكي كان بيتكلم على الاسلام واليهودية في حلبة الملاكمة من يفوز بالقاضية الاسلام ام اليهودية وشهدت المباراة حضور من جماهير المسلمين وجماهير اليهود وجماهير المسيحيين في بريطانيا عشان يشوفوا هذا الصراع في الاديان واستطاع امير خان انه في 76 ثانية في 76 ثانية يعني في دقيقة و 16 ثانية انه هو يسقط ديمتري ساليتا 3 مرات في حلبة الملاكمة ويفوز عليه 6 في 76 ثانية وحتى ان يعني ان يوم الحد 6-12 كانت بتقول ان يعني الاسلام واليهودية في حلبة الملاكمة دا كان خبر يعني حبيت اقوله في لبيان هؤلاء الناس كيف يتعاملون مباراة ملاكمة فيها واحد مسلم ملتزم وواحد يهودي ارثوزوكسي ملتزم بيهوديته امير خان لما بيقولوا له لم يهزم اطلاقا وهو بطل عالم في الوزن الخفيف بيقول له يعني لماذا لا تهزم قال اذا يعني خلوت بالملاكم بالمنافس في داخل الحلبة لا ارى امامي او لا ارى ولا اسمع المشجعين والمتفرجين ولكني يكون معي الله عز وجل في الحلبة ويكون معي هذا الملاكم فبعون الله اهزم من يقف امامي نفس الكلام بيقوله ديمتري ساليتا لكن استطاع امير خان ان هو ينتصر على ديمتري ساليتا انا حبيت بس اقول الخبر ده رغم ان البعض بيقول ملاك حرام حرامه ده كله لكن ده العالم من حولنا واحنا منهمكين في حاجات كتيرة مش واخدين بالنا من حاجة جريدة القدس يوم سبعة يوم الأثنين سبعة إثناشر قالت شركة فلسطينية تعلن عن مصابقة الاختيار ملكة جمال فلسطين شركة فلسطينية تعلن عن مصابقة الاختيار ملكة جمال فلسطين اعلنت شركة فلسطينية خاصة عن تنظيم مصابقة الاختيار ملكة جمال فلسطين في حدث هو الأول من نوعه في الأراضي الفلسطينية وأعلنت سلوى يوسف مديرة شركة تريب فاشن أن المصابقة التي تنظمها ستجرى في 26 ديسمبر بمشاركة متسابقة 58 متصابقة منهم 26 متصابقة فلسطينية من داخل اسرائيل و32 متصابقة من الضفة الغربية وخلت المتصابقات من سكان غزة أو من نساء غزة وتقدمت ايه... ايه... ايه... 200 فتاة بطلب للمشاركة تم قبول 58 ايه... مشيرة إلى أن المتقدمات خضعنا لاختبارات من قبل مختصين وتعد هذه المسابقة, المسابقة مخالفة للتقاليد والثقافة الفلسطينية المحافظة ايه... ومن الأيام ال... ال... ال... يعني ستحصل فائزة باللقب على سيارة موديل 2009 مقدمة من أحد معارض السيارات في رامالله إضافة إلى رحلة لمدة عشر أيام إلى تركيا على نفقة الشركة المنظمة ومبلغ 2700 دولار وسيشارك في لجنة التحكيم لاختيار ملكة جمال ممثلون عن وزارة الاعلام الفلسطينية ووزارة الثقافة الفلسطينية بحضور أكثر من ألف شخص حكومة السلطة الفلسطينية في رامالله هي اللي بتختار هؤلاء المتسابقات امتى يوم 26 ديسمبر 26 ديسمبر ده ذكرى معركة الرصاص المصبوب في على غزه حقيقة زي ما بيقولوا اللي اختشوا ماتوا لكن يعني امام الحمله الشديده من وسائل الاعلام الفلسطينيه ومن الفلسطينيين الشرفاء جالنا وكاله الانباء والمعلومات, الفل... والمعلومات, الفل... والمعلومات الفلسطينيه وفا وهي الم... الوكالة الرسمية لفلسطين محافظة رامالله والبيرة تقرر تجميد وتأجيل حفل تتويج ملكة جمال فلسطين قررت محافظة رامالله اليوم تجميد وتأجيل حفل تتويج ملكة جمال فلسطين لعام 2009 الذي كان من المقرر عقده في السادس 26 من الشهر الحالي الى اشعار اخر وطالبت المحافظة الجميع بالتقيد وتنفيذ هذا القرار الذي جاء احتراما لإحياء ذكرى العدوان الإسرائيلي على, غطاء على قطاع غزة منوهة أن كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمسألة القانونية هذه حكومة السلطة الفلسطينية تعالوا شوفي الفيديو ده كده ده مستوطن اسرائيلي يهودي صهيوني بيدوس او بيتخانق مع فلسطيني, فلسطيني، وبيدوس عليه بالعربية ياريت يا احمد يعني يعني شايفين دايس عليه بالعربية ازاي الراجل الفلسطيني تحت العربية وده داس عليه مرتين رايح جاي وللأسف شديد شايفين الشرطة الاسرائيلية وقفة محدش بيتكلم محدش بيتحرك وطلعوا المستوطن وما زال الفلسطيني تحت العجل بتاع العربية وتحت العربية زي ما انتو شايفين دي ما يحدث من الصهاينة في فلسطين وفي الفلسطينيين اللي دماغهم ارخص عندهم من اي شيء في هذا المكان ويعني وحكومه السلطه الفلسطينيه رايحه تعمل مسابقه ملكه جمال فلسطين نستقبل اتصالاتكم فيما يعني نتكلم فيه وحقيقه يعني كان عندي الكثير من الأخبار لكن نكتفي بهذه الاخبار التي او بالخبرين دول ويعني أفجعنا جميعا هذا المشهد من هذا المستوطن الذي يعني بيدوس على فلسطيني العربية بهذا الشكل كان مرة إحدى الأخوات سبب تليفون وهي بتبكي بكاء شديد خير يا ست اهدي طيب في ايه طب اهدي بعد ما هديت بتقول لي انا كنت راجبة العربية ودست على قطة يا ترى انا علي دية ولا ما عليش وانا اكفر عن ذنبي ازاي واعمل ايه وايه وايه بتبكي بكاء شديد جدا علشان داست على قطة طبعا الفلسطيني عند الصهينة ارخص بكتير من القطه وفي حراسه في شرطه الاسرائيليه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا شيخه صفاء ازي حضرتك اهلا بيكي يا اختي اهلا الله يخليك دلوقتي انا عايزه اضافه اضافه عندي اضافه بالنسبه للعده انا ديت في قناه اقرا من دكتور تقريبا مصطفى الدمرداش انا مش فاكره اسمه قوي قال انه بالنسبة ده اكتشاف طبي يعني قال ايه؟ الاخت... اه... اكتش... يعني ها في اكتشاف طبي بالنسبة للاختلاط سائلين في رحم المرأة ده بيقل المناعة تماما فده بالنسبة للعدة لكن سبحان الله بعد انتهاء العدة بتقل اه... راح الاتصال نعم يا اخي محمد فضل يا اخي محمد السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك في كل صفة؟ بك يا أخي الكريم حضرتك أخي محمد عبد الكريم من الشرقية أهلا وسهلا أولا جزاك الله طيّرا وعطي التلفزيون على... شوية بعد إذن حضرتك حاضر جزاك الله طيّرا على هذه الحلقة الطيبة المباركة ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك وأن يجعلها حزة لك لا عليك إنه ولي ذلك والقدر عليه. وتعلن يا دكتور صفوة أنت يعني أنا أشهد وضع أن يحبك في الله ويعني يعني سبحان الله أنت نموذج للعالم المسلم دكتور صفوة عشان نطوضش على حضرتك انا عايز بس أعلق على بعض الليقات التي تكلمت فيها ثم بعد ذلك أسألك بعض الأسئلة ممكن؟ وقبت بس التلفزيون يا أخي محمد بعض الأسئلة حضرتك حاضر حاضر آه أولا آه أولا حضرتك قضيه الادب اللي ما بتش التلفزيون يا اخي محمد بعد اذنك وط التلفزيون عطى الاتصال اهلا وسهلا يا اخت ايمان ايوه اهلا بيكي يا اختي اهلا وسهلا اتفضلي يا فندم حضرتك على الهواء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لوسه س... يا اختي لو سمحت انا في العده لو سمحت انا في العيد زوج زوجي عني اسمعيني من التليفون يا اختي يوط التلفزيون بتاع حضرتك طيب. رجاء اي حد يتصل يا جماعة يوط التلفزيون خالص ويسمعنا من التليفون ايوه يا دكتور نعم. انا في العيد ده وزوجي متوافع عني م. وبعدين قمت بازالة الشعر من منطقة الشنب والدق م. فهل فيزالك حرمونية والله وانا بخرج للعمل البعض يرى أن هذه الصورة من صور التجمل والتزين والبعض يقول إذا كانت تشوه أو تؤذي أو تشبه الرجل فلا بأس بها مدومت بتخرجي للعمل لكن إذا كانت غير لافطة للنظر فالأولى ألا تزال أهلا وسهلا يا أم صديق تفضلي يا أختي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي والله انا من, من المشاهدين لبرنامجك بامتياز وانا اشكرك على ما تقدمه على هذه الجرئه في قول الحق في الحقيقة اريد اريد ان اعلق على مشهد ذات هذا المستوطن هذا المستوطن المجرم اليهودي لهذا الفلسطيني وأنا أقول لكل المسلمين وأقول لكل الفلسطينيين وكل العرب أن المسلم بإمكاني أن يهزم اليهود بالضربة القاضية من الثانية الأولى ولكن ماذا نقول ماذا نقول في هذا في كثير من المسلمين الذين يريدون أن يكونوا متفرجين على مباراة غير عادلة فيها لإخواننا الفلسطينيين وفيها المجرمين من اليهود والصهاين والمجرمين من الذين يشجعونهم ولا يقولون شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن وعاود القول بأن المسلم والفلسطيني بإمكانه أن يهزم اليهود في الثانية الأولى بالضربة القاضية فإن هؤلاء اليهود المجرمين المختصبين ليس لهم أي سبب من الأسباب للانتصار علينا ولكن نحن لدينا أسباب لنجعلهم هم ينتصرون علينا ولكن الحمد لله هؤلاء الأطفال الذين نشاهدهم أحيانا في القنوات وهؤلاء الأطفال الذين نشاهدهم على الميدان السلسطيني هم الذين سيرفعون العالم الإسلامي وهم الذين سيرفعون الشهادتين وهم الذين سينصرون الأمة بإذن الله وبارك الله فيك وبارك الله في قناة الناس وكل القائمين عليها والكلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أختي ومصديق من تونس جزاك الله خيرا أهلا ثانيا أخي عمر عمر أطع الاتصال أختنا اللي كانت تتكلم على الاكتشاف اللي اكتشف في قضية العدة والكلام ده الكلام ده كله يا جماعة حاجات لا ينبني عليها الحكم لأن احنا عندنا قائدة شرعية بتقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وهناك أحكام معلله وأحكام غير معللة وأن الذي يعلل الحكم هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد غير الله أو غير النبي حتى الصحابة لا يجوز أن يعللوا الحكم من أنفسهم ولكن الصحابي الذي يعلل حكما فهو يعلله سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للعلم ولا لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين علة من حكم من نفسه لماذا؟ لأن العلة إذا, وج... إذا كان الحكم معللا فوجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم يعني اللي يجوا وقلونا لحم الخنزير ده علشان الدودة مش عارف الشريطية وعلشان ايه وايه وايه ده كل ده كلام نسميه الاستئناس او الحكم لكن ليس علة لان لو جبنا لحم خنزير وعملنا في معامل الدنيا كلها ومعامل الدنيا دي كلها اثبتت انه هو خالي من اي حاجة عملوه في المعمل كده ونظفوه من كل حاجة ينفع ناكله اطلاقا ما ينفعش ناكله اطلاقا فالعله من العدة هي تعبد لله عز وجل يا حسين اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور صفوت ازاح في الله حبك الذي احتني فيه يا اختي وحضرتك معلش انا بس بتكلم في موضوع غير الموضوع بس بس بتصل انا كنت مع حضرتك في الحج في الحج اللي فات وبقصد فرصة اشكر حضرتك جدا على الـ الـ ربنا يكريمك على ويجازيك خيرا على كل المجود اللي حضرتك عبانتوا معنا وكانت فرصة بس ان انا شفت حضرتك فقلت لازم يعني المحاولة اوصل لحضرتك من بعدها لكن ما قبرتش فالقيت فرصة بس اشكر حضرتك على المجود جدا جدا لحضرتك تعبتوا معنا في الحج سواء كنا ماشيين او سواء في الدروس اللي توقناها من سياة تاكنك فجزاك الله اعلنا وربنا يبرك لنا فيك وفعل ان شاء الله الله يخليك شك يسطر علينا يسطر عليك ربنا عز وجل مدام مونة اهلا وسهلا اهلا بك يا دكتور صافة انا, أنا لسه في جوزي متوفي من رمضان اللي فات وأنا, وانا في العدة وانا منتقبه وبخرجي برا اتي بروحي من التراب عندنا في البلد كل جمعة ده حرام والحلام اه حراما ما تروحي التراب وانت في العدة بتاعتك حرام اه حرام طيب أنا طلحت قبل كده من بعد هو ممت خلاص ما تطلعيش تاني ما تطلعيش تاني أنا ما كنتش عارف يعني خلاص ما كنتش تعرفي تعذاري بجهلك إن شاء الله لكن أي أوه. أخت ما تخرجش في العدة بتاعتها إلا للضرورة زيارة المقابر ليست ضرورة إطلاقا فحضرتك ما, ما, ما تخرجيش تاني وكملي العدة بتاعتك وربنا عز وجل يسامحك ويغفر لك ويا ريت يا دكتور تكلمني اتكلم اي انس واحتاجكم ما يتوقع انا انا لسه فيني 25 سنه وجوزي سكنت 30 سنه وسايب لي ثلاث اطفال بنات صغيرين يا ريت تقول كلمه ثاني تصبروني على بعضه وعلى فراقه يا يا دكتوره لو سمحت ربنا يا اختي الكريمه يتقبل ويشفع ويعني يتقبل منك ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لاي امراه تايمت على صغار لها فهي معي في الجنة كهاتين أو هي معي في الجنة لأي ممرأة تأيمت على صغار لها فهي معي في الجنة فهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسني تربيتهن والله عز وجل إن شاء الله يعني يجزيك كل خير ويكون لك زخرا إن شاء الله رب العالمين آه حقيقة كانت في يعني خاطرة صغيرة عن الحج بمناسبة أخونها حسين الذي تكلم الحجس هذا العام حقيقة كان من أيصر مواسم الحج وكأنما الله عز وجل يريد أن يكافئ الذين لم يخافوا من الأنف الذين ذهبوا إلى الحج هذا العام لم يخافوا من الأنف الونز ولم يخافوا من كل هذه الأمور وذهبوا إلى الحج كانما الله عز وجل يقول لهم ما دمتم لم تخافوا وما دمتم في معيتي فأهلا بكم لم يصب حاج بأنفلونز الخنزير في الحج ولم يصب حاج من بعد مرجعنا من الحج مفيش حد أصيب بأنفلونز حتى البيوت اللي كان فيها حجاج محدش من البيوت دي أصيب بأنفلونز الخنزير كأنما الله عز وجل يريد أن يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنا الذي أفعل وأنا الذي أحمي وأنا الذي بيدي مقادير الأمور وما دمتم جئتم إلى بيتي فأنتم في حماية ممكن واحد صحفي ولا واحد يطلع الصبح يقول تب لو كنا أصبنا بأنفلوانزة الخنزية لو تفتح عمل الشيطان من ألهاش الله عز وجل يعني يدبر الأمور لعباده كانت هذه الحلقة التي تحدثنا فيها ابتداء عن منهج من مناهج التعامل مع العلماء ومع المشايخ ومع أهل العلم ومع طلبة العلم وكيف يسعنا الخلاف ثم كان الكلام عن العدة ردا عن هذا الذي كان يتكلم أو أوشك أن يقول أن الرجل يجب أن يعتد هو وأيضا وأن الرجل يعني أن الله عز وجل لم يفرق بين الذكر والأنسة في العدة لا الله عز وجل فرق بين الذكر والأنسة في العدة والعدة تعبدا لله عز وجل وكل تفاصيل العدة في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم كانت القصصات أعتذل لكم عن التواجد في الإسبوع القادم حيث أني أسافر خارج البلاد حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و تسرري حولنا فاضل المساات للعلم فيها نظررن مج الإنفلياز العالماني شركة الاعلانات